ولئن كفرتموا إِنَّ عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الْأَرْضِ جميعا فَإِنَّ الله لغني حميد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 وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا كُنَّا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم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 وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتموا لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي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 تؤتي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لعلهم يَتَذَكَّرُونَ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت من فوق الأرم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 وإن تعدوا نِعْمَةَ الله لا تحصوها إِنَّ الإنسان لظلوم كفار وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الْأَصْنَامَ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فَإِنَّكَ غفور رحيم ربنا إِنِّي أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك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 رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ربنا رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَائِي ۚ رَبَّنَا ولوالدي وللمؤمنين وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ الله وَلَا عما اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ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 وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا تكونوا أقسمتموا من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا وَتَبَيَّنَ وتبين لكم كيف فعلنا بهم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 إن الله عزيز ذو انتقون يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفادا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 وليعلموا أَنَّمَا هو إله واحد وليذكر أُولُو الألباب